وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَتَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا مِنْ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 وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءَ قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السختن بأس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبث ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه منسوقتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا قُزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُضِيعًا وَكُفْرًا وَالْقَيْلَ بَيْنَهُمُ الْعَدَالَةُ وَتَوَالِبَغْبَاءٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَقْفَ أَهْلَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ